أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجد أنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أُذِيَ اللَّهِ من ربك ليقولن إنا كنا معكم مَعَكُمْ الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين 111. سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون 112. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم